لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من سطور البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بردهم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تثور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم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 في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كثير؟ أ ولم يروا إلى الطير فلقهم صافات ويقبض. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 نشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأذى قليلاً لا تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَهُ وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبين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 Aukun gurun, fəmi kum bima im megin. Ceddak